إثنان، استمع إلى الحوار وأعده، ثم اكتبه في دفترك الإسلام هو حب الله مرحبا، اسمي محمد، أنا طالب ومراسل في هذه المدرسة وموضوع هذه المقابلة، الإسلام هو حب الله نعم يا صديقي أهلا وسهلا بك أهلا بك كيف الحال يا صديقي؟ أنا بخير الحمد لله شكرا جزيلا يا صديقي ما معنى الإسلام هو حب الله؟ قبل كل شيء الإسلام هو ديني أنا مسلم صغير أحب الله كثيرا هل أنت تحب الإسلام؟ نعم أنا أحب الإسلام لأنني أحب الله قال الله تعالى في القرآن إن الدين عند الله الإسلام ما هي فضائل الإسلام؟ فضائله كثيرة مثلا أنت إنسان صادق وعادل وكريم وكل هذه الأوصاف بفضل الإسلام نعم بعد هذا الكلام ما قولك الأخير الحمد لله على نعمة الإسلام شكرا على هذه المقابلة وأنا أشكرك